وقول الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن عندما انزل الله لفظه الرحمن او اسمه الرحمن العرب في ارض العرب حاصوا حيصه الحمر العرب الجاهليه الاولى وقالوا ما علمنا الرحمن الا مسيلمه مسيلمه الكذاب صاحب اليمامه فالرب جل وعلا عنفهم ايما تعنيب ووبخهم ايما تعنيب وايما توبيخ ولم يقبل منهم هذه العبارة ومن اعز وأجل أسماء الله جل وعلا بعد الله الرحمن قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن فايما تدعوا فله الأسماء الحسنى هذان الاسمان خاصان برب العباد لا يحل لأهل السماء والأرض للفراعنة للقياصرة للأكاسرة للأباطرة للملوك أن يتسموا بهذين الاسمين الخاصين بالله. فالعرب نفرت من هذا الاسم ولم يكن مأحودا لديهم في بعض المناطق وإنما كلمة الرحمن كانت مأحودة مشهودة ويعلمها العرب وكثير من شعراء الجاهلية. كانوا ينطقون بها في أشعارهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هؤلاء إما عنادا أو جهودا أو استنكارا قالوا ما علمنا الرحمن إلا مسيلمة كان يطلق على نفسه عدو الله الرحمن وقالوا ما نعلم الرحمن إلا مسيلمة أي كذاب اليمن فهنا كثير في عصرنا الحاضر خاض الكثير من الناس بل خاض الكثير من العلماء وتجارة وأطال لسانه وأطال قلمه وأطال ذراعه في نفي شيء اسمه توحيد الأسماء والصفات وقال هذا بدعة هذا منكر هذا غير محود وتفننوا في جلب الألفاظ العجيبة الغريبة في نفي هذا التوحيد فهذا الكلام من جحد شيئا من الأسماء والصفات مدون منذ ثلاثمائة سنة أو أربعمائة سنة صاحبه متوفى وبواب هذا الباب قبله بستمائة سنة في ثمانمائة سنة أهل التفسير ابن كثير وأضراب ابن كثير قالوا من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر وصف الله نفسه بأوصاف لا يحل لمسلم إلا أن يؤمن بها ويمرها كما مر فكان هذا معهود على عهد ابن كثير شيخ ابن جرير من قبله التابعين تابع التابعين التابعين يعني من رأى الصحابة من التابعين ك ابن المسيب كعظماء التابعين أو كبار التابعين ذكروا هذا ودونوه في كتبهم ودونوه في ألفاظهم ودونوه في رواياتهم الإمام مالك في القرن الأول في القرن الأول ولد وجرت على لسانه عندما قالوا يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى استوى الصفة لله استوى على العرش قالهم الاستواء معلو الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وما اراك الا رجل سوء اخرجوه واخرجوا من المسجد قهر وقصر وعنوه اخرجوه لما لانه تكلم بشيء لا يعنيه بشيء متشابه لا يعلمه الا الله كيف استوى على العقل كيف ينزل كيف كذا هذا ليس من اختصاص البشر ابدا إنما نقول ينزل استوى ليس كاستوائه شيء لأن الذات ليس كمثلها شيء فكذلك الصفات ليس كمثلها شيء ومع هذا التفصيل والرد على الجهمية من أحمد بن حمل تقريبا في القرن الثاني الهجري أو في القرن الثالث الهجري تصدوا للمعتزله وتصدوا للخوارج وتصدوا للاشاعره وتصدوا لكل الطبقات المنحرفه ومع ذلك يتجارى في القرن العشرين أو في القرن الرابع عشر الهجري ويقول الأسماء والصفات بدعه ويتحدى كبريا حتى التابعين وتابع التابعين هذا كما قال صاحبنا من جحد شيئا من الأسماء والصفات ودوبه مباشره وهم يكفرون بالرحمن اي المعنى الانكر شيء من اسماء الله الثابته في كتابه ومن الاسماء الثابته والصفات الثابته سواء كانت صفه فعل او صفه ذات هذا لا شك في كفره اذا تعمد ذلك كالخوارج الخوارج والجهميه الذين عطلوا اسماء الله وصفاته عنوه فالذي يتقصد ولم يكن من أهل الهدى ولم يكن متأول فهذا باتفاق الأمة كافر خارج عن الملة إذا لم يكن من أهل الهدى من أئمة الهدى وكان غير متأول وأما المؤولة لما أخرجه أحد من أهل السنة والجماعة بحال من الأحوال أبدا إنما اخرجوا أقواله أن تكون منسوبا إلى أهل السنة والجماعة أو أحد من أهل السنة والجماعة يقبلها نقول هذا القول أهل السنة والجماعة براء منه الأئمة الأربعة تبرؤوا من هذا القول لكن لم يتبرؤوا من صاحبه المتأول فقط إذا كان إمام هدى وإمام دين ومعروف من أهل السنة والجماعة تماما وتأول ما أخرجوا, ما أخرجوا الشخص عن حضيرة أهل السنة والجماعة بل بقوا يحترموه ويقدروه لأنه ما تقصد أن ينفي شيء من أسماء الله أو صفاته عنه وهو عمدة إنما عن تأويل فالمؤول لا يخرج عن الله لكن كلامه يجب وجوب أن نخرج هذا الكلام من حضيرة أهل السنة والجماعة ولا نعد هذا الكلام من أقوال ائمه السلف أو من أئمة الكرون الأولى والثانية والثالثة أبدا لأنهم حاربوا, حاربوا وحاربوا أهله بعنف وشدة لا للأسف يعني الأسف الشديد الأشعري, الأشعري رجع عن كل معتقده وألف كتابا من أقيم كتاب يقرأ في الأسماء والصفات في عصرنا الحاضر اللي هو الإبانة اللي هو الابانه ورجع مئة في المئة ولا زال كثير من أهل الأرض يقولون نحن اشاعره ووالله الأشعر نفسه منهم براء والله وحاربهم الحرب العنيفة وناظرهم المناظر العنيفة لجماعته وللمعتزلة وللجهمية ناقشهم نقاش مرير علمي طيب من أروع ما ترى وتسمع وأفحمهم بالحج في كتابه الإبانة ومع ذلك اليوم جل الناس إلا ما رحم يقول لك والله أنا أشعري العقيدة أشعري العقيدة صاحبها رجع إلى الله رجع إلى حضيرة القرون الثلاثة وقال بأقوال السلف أعني محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاء وصحابتهم على أئمة وقال بأقوالهم واعتقد عقيدتهم فأنت لماذا تتمسك لماذا تدعي أنك أشعري قال والله نسبة الكتاب لأبو الحسن الأشعري غير صحيحه لا أنا أدلك على عدة مراجع بل عشرات المراجع من القرون الأولى المفضلة اثبتوا الإبانة لأبو الحسن أو في القرن الرابع الهجري في الثالث والرابع اثبتوا بالأسانيد الصحيحة أن أبو الحسن ألف كتابا اسمه الإبانة، وكتب هذا من ثمان سنة، من تسعة سنه سنة، ليس جديدا عليه جواح في آخر الزمن، مثلا يتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة قال والله ابو الحسن الإبانة لابو الحسن، لا بل من ثمان سنة ذكروا أن الإبانة نسبتها صحيحة لابو الحسن، مؤلف مؤلف خاص. لأحد المدرسين في المدينة المنورة وأثبت بالأسانيد القطعية الصحيحة أن الابانه لأبي الحسن صحيحة النسبة وصحيحة الكول. وبالفعل يعني نوع النقاش أو نوع الرد أو نوع المناظر اللي ناظر فيها أقرانه تدل على أنها له لا لغيره أبدا فمن أراد أن يعرف عقيدة الأشاعرة بحق حقيبه اللي هي حقيقة الأشاعر الأصلية الأصيلة فليرجع إلى كتاب الإبانة كتاب قيم وكل من خرج عن الإبانة نقول هذا منتحل الاشعريه ليدخل على المسلمين الضلال والزيف وليس أشعرياً ولا إلو علاقه واحد في المليون بالأشعرية ولذلك النبي من ألف وأربعمائة سنة حذرنا قال ما أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين, الأئمة المضلين هذا من ناحية الأمر الثاني على فرض أبو الحسن الأشعري رضوان الله عليه بقي على عقيدته بقي على أشعريته فلو ناشدتكم جبار السماوات والأرض من الاولى بالاتباع محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاءه وصحابته مع الأئمة أعني أئمة الحديث والفقه او أبو الحسن الأشعر حتما لسان الحال والمقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الصحابة القرون الثلاثة اللي منهم الأئمة الأربعة منهم البخاري منهم مسلم منهم أبو داود منهم البيهقي منهم أهل السنة أو رجالات الحديث فأجمع رجال الحديث ورجال الفقه من القرون الثلاثة لأن عقيدة السلف واضحة ودونت في كتاب الإبانة لتكون حجة على المتأخرين فما دام ذلك لو سألتكم بالله أبو الحسن الأشعري أولا أن يقلد بالعقيدة أو الآئمة كلنا يقول الآئمة فلماذا لا نأخذ بأقوال الآئمة ونلحق أبو الحسن هذا من ناحيه عقلية عرفية فما بالك سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم فما بالك خلفائه من بعده وما بالك ال... سنة ثمانين ولد أبو حنيفة سنة ستة وثمانين أو تسعين ولد الإمام مالك في القرن الأول في خير القرون ورأى من راى الصحابة وعاصرهم وعاش معهم ألا يرضيك ما أرضاه؟ ألا ترضيك عقيدة هذا الطيب اللي رأى المدينة ورأى أهلها ورأى من راى الصحابة؟ ألا يكفيك هذا عقيدة؟ بلا ورب الكعبة فنحن الآن مثلا يأتي بعض الناس يقول لك يا ابني حرام عليك تقول الله له إيد لانه شبهته بالمخلوق والايد جارحة والجارحة لا تريك بالله يأتيك بهذا الباب الهس النس الخفيف الوبي الحمل حمله ثقيل ثقيل ياتيك بخف برشاقة يقول لك يا ابني إذا قلنا إلوئيد إلوئيد جارحة إذن الله تعالى عن ذلك علوا كبيرة يأتيك بهذا الأسلوب النتن الجائم فأنت ماذا تقول لا ما إلو يد يده قدرته وإذا نرجع لأبو حنيفة أول الآئلة الأربعة ألف كتاب من أعجب كتب الأسماء والصفات سمى الفقه الأكبر اسمه كبير كبير وحجمه صغير لكن حوى كل عقيده الاسلام ماذا يقول ابو حنيفه يقول ان لله وجه ولله نفس ولله يد ولا يقال يده قدرته فان ذلك نفيا للصفه اللي يقول ايده قدرته نفى الايد عن الله فانا اسالك بالله اذا سمعت الله يقول اليهود عليهم لعن الله قالوا يد الله مغلولة اي بخيل قالوا يد الله مغلولة ماذا رد الله عليهم قال بل يداه مبسوطتان غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الله جل وعلا بمحكم كتابه يقول السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة فأنت أنما تحشر بين يدين الله وقلت كلتا يديه يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يسألك عبد ليش أثبت في لي إيدتين معاذ الله تعالى يا ربي نبيك قال أنت قلت بل يداه مبسوطتان لكن إذا قلت يده قدرته وما إلو يد الله سأله إبليس عليه لعائن الله ما أعلم في الملكوت كله أعلم بما في الكون من ذاك الخبيث الملعون لأنه ما مات من عهد خلقه ليومنا هذا ليوم القيامه هو حي وله جنود وله دروس يعلم ماذا في الكون كله ليه؟ لانه سريع التنقل سريع الطيران وله جنود ياتونه بالخضر بمجرد ما شاف الشهب صارت ترجم في السماء النيازك هذه قال لهم يلا انتشروا في الأرض ويجيبوا الخبر يمكن بلحظات ويجيبوا لي الخبر والله في كتاب انزل من بعد موسى يأمر بكذا ويأمر بكذا ويأمر بكذا, ويأمر بكذا على الفور الساعه جابوا لي الخبر لما؟ لأنهم لهم أجنحة يطيرون بالهواء ويصلون إلى سماء الدنيا للآن أعظم صاروخ ما وصل لأقرب نجم للارض وما استطاعوا يكتشفوا سفح السماء ولا شيء منها والشيطان أثبت الله وأننا كنا نقعد منها مقاعد السماء وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدة وشورة إذن عندهم جبروت، عندهم تنقل عندهم حركة سريعة أسرع من البرك الخاطب حتى وصلوا السماء حتى كانوا يقعدون منها مقاعد السماء فلما الملك ينزل بالوحي على الآخر يقول افعل كذا اسكوا أرض فلان اعمل كذا فيسترقها الجن هذا ويأخذها فلما أنزل الله القرآن ضربوا بالشاه فشاهدنا أنه مخابرات قوية جدا واستخبارات أقوى نعم. إذن في عنده علم وروية هذا العدو الخاص عندما قال له الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال أنا خير منه أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طيب ما أنكر عليه أنه ليش تقول خلقت بإيد تاني أبدا لما تعرف شيء الكثير عن الله بل هذا الملعون المتمرد على الله يقول إني أخاف الله المتمرد اللي قال فبعزدك لا أغوي أنهم أجمعين أعلى للملا أنه يخاف الله فإذا عندما قال خلقت بيدي تقول لا بقدرتك الإله إجماع العرب والعجم اجماع الاشاعره اجماع اهل السنة، اجماع الصحابة أن الله له قدرة واحدة، وله إرادة واحدة. ما في قدرتين. فيأتي الخبيث المتأول يقول لك ثنا للكثرة، كناية عن الكثرة، بل يداه مبسوطة أي كناية عن الكثرة والكرم. من أين لك هذه الكناية؟ من سبقك بها من القرون الثلاثة؟ غير معتزلي أو جهمي أو مجوسي داخل في الإسلام لغرض؟ من سبقك بهذا القول فنحن عندما نقول كناية عن الكثرة لابد ننظر هل النبي صلى الله عليه وسلم قال كناية عن الكثرة نقول سمعنا وأطعنا كناية عن الكثرة إذا مثلا الخلفاء قالوا ليس له يدين كناية عن الكثرة نقول والنعم نعم القول نقول ونتبنى الصحابة قالوا هذا نقول نعم نعم القول لكن لم يروى عن أحد لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء ولا الصحابة ولا واحد من الأئمة أجمعون لا من الأئمة الأربعة ولا من أهل الحديث والفقه أبداً قال هذا القول إلا عندما نبذت المعتزلة وجاءوا بشبههم وجاءوا بأباطيلهم ودخل علم الكلام بالناس والشافعي شهاد لله حكم على أهل الكلام أن يضربوا بالنعال والجريد ويتسود وجوههم ويركبوا على حمار ويطاف بهم بالأسواق ويقول هذا جزاء من خالق الكتاب والسنه إذن اللي أدخل هذه الشبه اللي قال يده قدرته واستوى استولى أهل الكلام المعتزلة ومن دب دبه فأنا كيف اتبنى كلام القرون الثلاثة أبت ورفضت وقاتلت وحكمت عليه أن يضرب بالجريد والنعل ويسود وجهه ويطاب بالأسواق اتبنى مهزلته واتبنى كلمته واترك خير القرون والأنكى من هذا كله لا لا يا ابني هذول مجسمة هذول حنابلة هذول وهابية ضالين يا ابني حصروا الله في السماء وجعلوا له إين وجعلوا له رجل وجعلوا له عين وجعلوا له اذن لا لا يا ابني لا تقربوا ما أعداء الله يجيب في هذا الباب النتن الواسع العريض فالعالم المسكين يخدع يا عدو الله البعيد من جعل لله عينين من جعل لله يد انا معاذ الله ربنا قال بل يدأه مبسوطه ولو تقول علينا بعض الأقاويل اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين كلتا يديه يمين وانت تقول ما لنا لا يا بني هذا وهابي يجعل له ايدين وبيجعل له عيون وبيجعل له اصابع وبيجعل له رجلين وبيجعل له ساق لا لا لا تقربهم هذول. يأتي بهذا الباب الخبيث النتم اللي أدق من دبيب النمل وينطلع على العواب هذا لو يعلم إذا وقف بين يدين الله نعم. وإذا وقف بين يدين الله ونفى عن الله ما قال عنه أبو حنيفه من قال يده قدرته فإن ذلك نفيا للصفة نفى صفة الله الله قال في سبع آيات ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى وكل ما استوى استولى يا عدو الله استوى تدل على العلو والرفع استوى على البعير على وارتفع استوت على الجود علت وارتفعت واستولى أخذ بعد قهر وغلبه فإنتم اللي شبهتوا بالبشر الله قال استوى ورضيها لنفسه استوى على والله موصوب بالعلو الأعلى تعالى أما ما ما وصف نفسه أنه استولى مين كان مالك العرش حتى قاتل الاله واستولى عليه فكلمة استوى الله اختارها إله القرون الثلاثة اختارتها الائمه الأربعة اختاروها واحد معتزلي قال استولى تيجي تتبناها يا عدو نفسك وتقول إحنا أهل السنة والجماعة وهذلك مجسمة يا إخوة بدأ عقل بدأ عقل وإدراك الله اختارها لنفسه استوى على العرش ثم استوى على العرش ثم استوى إلى السماء سبع مواضع سبع مواضع في كتابي بلبض استوى ورضيها لنفسي. لا لا لا يا ابني لا تكون استوى بعضهم يقول لك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا سعى يكون مستوي سعى ما استوي لا لا يا ابني لا يوعى. إذا هي كناية عن الهيمنة وعلى الاستيلاء والغلبة من اللي كان قبل الله حتى يستغل عليه كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء العرش موجود ما في بشر ما في مخلوق ما في مخلوق مطلقا وليس مع الله إلا العرش والماء وكان عرشه على الماء من اللي استغل عليه ومن اللي غلبوا غالبوا وأخذ منه العرش فكلمة استوى أحد العلماء الأزاهرة الله يزيه جنات النعيم اسمه محمد خليل الحراس يقول واو استوى لا مستوى كنون حنطة كنون حنطة هذه قد العام لا يدركها الله قال استوى ماذا جاء المعتزل قال استولى زاد عليها لام فيقول لام الجهبية في استولى كنون اليهودية في حنطة الله قال لهم قولوا حطة ماذا زادوا عضاء قالوا حنطة في شعيره زاد النون فهذا من هذا ينقل عن من قبل يمكن من ألف سنة قالوا هذا القول لكن هو ينقل يقول لام الجهمية في استولى كنون اليهودية في حنطة فالذي يقول استولى شهادة لله شابه اليهود مليون في المليون وضع بدل حطه قال حنطه الله قال استوى هو قال استولى ما اعجب قول الله هو اعلم بالله من الله وادرى بما ينزه الله به من الله من الرسول صلى الله عليه وسلم الله قال استوى النبي صلى الله عليه وسلم قال استوى الخلفاء قال استوى الصحابه قالوا استوى التابعين قالوا استوى تابع التابعين قالوا استوى ولا لا يا ابني لا تقول استوى شو قاعد على العرش قاعد على الكرسي لا يا ابني لا استولى قهر وغلب يا رب القهر والغلب والله معروفة لدينا منين يجي يجيب لك يجيب لك بيت شعر لواحد نصراني اخطل خبير معرب مو عربي ولا أصل عربي ولا يحتج بشعره قال استوى بشر على العراق استوى بشر على العراق من غير ما سيف ولا دم مهراق استوى بشر على العراق فالافندي هذا قاس الله على بشر هذا ابشر مع حامل سيف ومعه جنود وجيش قاتل أهل العراق وأخذ العراق منهم هذا بنقول استوى استولب كيف قم شبره تقوله لكن من كان قبل الله حتى يحاربه ويستولى على العرش منه ما في فليش تقيس الخالق على المخلوق شهاده لله ما في مجسم ومشبه غيرك يا افندي أنت اللي شبهت الله بخلقه قلت ما استوى اللي اختار نفسه لا, لا لا لا لا استولى اخذ بعد قهر غلبة وأما استوى ارتفع وعلى وعلى فوق مخلوقاته هذه لا ما رضيها لله استوى غالب وقاتل وقاتل, وقاتل واخذ واستولى لا هذا ليس من الدين في شيء واخوه باب السلامه في كان لنا شيخ ولو تطرقنا شويه لشيء مهم جدا في كان لنا شيخ من كثر غرامي فيه لأن يكون صوفي والله من عليه بالإسلام الصحيح من عليه بالاسلام الصحيح فهذا الشيخ كبر في نظري جاء رجل قال لي يا فلان شيخك اشعري قلت لي شو معنى اشعري ما اعرف صوفي كنت ولا اعرف غير أه. ما اعرف غير الذكر وحلقات الذكر وما اعرف شيء أبدا ضرب شيء أكل النار أحط الصاج النار عراسي كل شيء أبدا شيء اسمه اشعري عقيدة ما أنا قال لي شيهك اشعري قلت له شو معنى أشعري قال بأول الصفات قلت له شو معنى بأول الصفات يقول استوى استولى, استوى استولى. يده قدرته وينفي اليد عن الله يقول قدرته ما إليه يد أبداً. فأنا صرت ألاحظ أنا من فضل الله علي، يعني لأتي ينتقدني وينتقد جماعتي والله ما أزعجه بكلمة والله أكون إلو شاكر الأبد واحفظ له اياها للأبد إذا كان انتقاده بناء وصادق في انتقاده فصرت ألاحظ الشيخ فكان الشيخ وظيفته يبدأ من بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة حتى ينتهي بقول رب الناس ينتهي من كل عدو رب الناس يرجع بالفاتحه وهي حياته يعني ختم القرآن في ثمان سنوات يمكن لا يقل عن ثلاث مرات أو أربع مرات من أول إلى اخره تفسير تفسير شامل وافي ما يترك شيء لا تاريخ ولا شيء كل الوقائع عبدا من أحكام من كل شيء يجيبها بالتفصيل فوصل إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به وإذا الشيخ صحيح مؤول ماذا يقول بعد ما قرأ الآيات قال يا أبنائي يجيكم واحد فلس أي فيلسوف كانت ذاك الوقت فرنسا بحكم السورة قال يجيك واحد فيلسوف فلس يقول لك الله بيستهزئ إن قلت بيستهزئ كفرد وإن قلت ما بيستهزئ كذبت القرآن خليكم معي واحفظوا هذا يحفظكم الله والأساليب العجيبة اللي أدخلت على أهل السنة والجماعة إن قلت الله يستهزئ كفرت وإن قلت الله ما بيستهزئ أيضا كفرت لأن الله يقول الله يستهزئ بهم فإذا قلت ما بيستهزئ كذبت القرآن أيضا كافر فكيف يجيهم بأسلوب عجيب جدا وهذا اللي تنحلها العقد عنه والله الله هدا وعرف الحق تمام. المخرج يا أولادي قال في فلان وفلان وفلان وفلان من أكابر زعماء حلب ذهبوا إلى بستان أخذوا معهم واحد مهرج شو تسمونتم مهرج فقالوا له يا فلان قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قال اطبخولي جبة وقميصة قال اقترح شيئا نجد لك طبخه قال اطبخولي جبة وقميصة هذه حجة. حجة الخصم حتى المشايخ المعاصرين الآن ويكتبون في أمهات كتب التفسير الآن المعاصرة ويكتبون ويأتون بهذه الأسالي فقال اطبخوا لي جبة وقميصا احنا تقريبا تسعين في المئة كنا في النسيج الآن نعمل. قال يا ابنائي الجبة والقميص تنسج ولا تطبخ كنا نقول لا والله تنسج ما تطبخ قال ليش قال اطبخوا لي لأنهم خاطبوا بلغة الطبخ قال اقترح شيئا نجد لك طبخه قالت اطبخوا لي جبة على المشاكل يا أبي هاي حجة حجة الخصم حتى المشايخ المعاصرين الآن ويكتبون في أمهات كتب التفسير الآن على المعاصرة ويكتبون ويأتون لهذه الأسالي فقال اطبخوا لي جبة وقميصة إحنا تقريبا تسعين في المئة كنا في النسيج الآلي نعمل. قال يا ابنائي الجبة والقميص تنسج ولا تطبخ؟ كنا لا والله تنسج ما تطبخ؟ قال ليش؟ قالت بخولي لأنهم خاطبوا بلغة الطبخ. قال اقترح شيئا نجد لك طبخه؟ قالت بخولي جبة وقميص على المشاكل يا أبي. إذا الله جل وعلا الشيخ نفسه قال الله ما بيستهزئ إنما يجازي على الاستهزاء الشيخ شو قلنا اللي يقول الله ما بيستهزئ كفر وقال إذن النتيجة إنه الله ما بيستهزئ أن يجازي على الاستهزاء فوقع فيما نقض به نفسه فأنا حملت عبارات كلها بتمامها وذهبت لذاك الرجل الله يجعل الفردوس الأعلى مأوى الاثنين الشيخ في الأخير رجع وتاب هذا فضل الله عليه فذهبت إليه ونقلت له القصة قال لي طيب إذا سمحت امسك المصحف ما زلت المصحف قال لي اقرا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طويانهم قرأت قال لي ليش قلت الله يستهزئ بهم ما بيصير شيخ يقول اللي يقول الله يستهزئ يكفر فليش قراتها قلت له الله امر بها قال لي بارك الله بي وجزاك الله خير قال لي يا ولدي يا ابني إذا وقفت بين دين الله وقلت الله يستهزئ بهم ووقفت عليها الله يسالك يقول لك يا عبدي ليش قلت الله يستهزئ بهم قلت له لا والله قال لي فيه الله بارك الله الله اتعبدنا بهذا اتعبدنا نقول الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الا تريد ان تقول ما امرك الله ان تقوله قلت بلى والله قال لكن إن في فائده كبيره كبيرة احفظها يحفظك الله قال صفات الدميمة لا مستحيل على الله ابتداء أبدا يعني الله لا يستهزئ ابتداء لا يمكر ابتداء لا يكيد ابتداء لا لا لا إلى آخره إذن كل صفة دميمة لا يحل أن ننسبها إلى الله ابتداء يعني ما بحل أقول الله يستهزئ وأسكت أبدا إنما يا ولدي إليك باب واحد الله جل وعلا في محكم كتابه قدم استهزاء قال إنما نحن مستهزئون الله بهم ويمكرون ويمكر الله يخادعون الله وهو خادعهم إذا تقول هذه الصفات يستهزئ بمن يستهزئ وعبي فيها ثمك إملأ الملكوت فيها ليش؟ لأن الله أمرك تعبدك بهذا قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يوم القيامة ما يقول لك يا عبد ليش قلت الله يستهزئ بهم اقول له يا ربي أنت اللي قلت وانت أمرتني أقول انت أمرتني أتلك كتابة وأبين للناس فاذا عندما خلص الرجل هذا وأنهى الكلمة الواقع خرجت مليون في المليون قانع وارتاح بالي لليومنا فكل صفه دميمه نقول واحد يقول لك الله يستهزئ نقول نعم يستهزئ بمن يستهزئ يمكر بمن يمكر يخدع من يخدع وهذه الصفات كمال هذه شهاده لله من صفات كمال لما يجي عدو لله منافق يخدع المؤمنين نعم الله جل وعلا من صفاته يدافع عن الذين امنوا فيخدع عدو الله لانه خدع جنوده وخدع المؤمنين وخدع المنتسبين إلى الله جل وعلا فالإله يجازي جزاء وفاق يخادعون الله وهو خادعه يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إذن يمكر بمن يمكر فالخلاصه ما خرج من ذلك الدرس إلا بالفعل وهذا طريق السلام ولذلك كل من كتب حتى الأشارة قالوا طريق السلف أسلم يأخوا المدام طريقة السلف أسلم وتقول ما قاله الله ورسوله ليش تنتكس وتقول لا لا ما إلو ياب ومع أن أجمعت الأمة حتى الخلف قالوا طريقة السلف أسلم ولكن زادوا كلمة من أخبث كلمات الدنيا وفيها اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم للخلفاء والصحابة ولأم الأربع ولكن طريقة الخلف أعلم وأحكم أعلم وأحكم يا سبحان الله هل كلمه يعلم الله المؤمن إذا أول مره تطرق سمعه شعر الراس يوقف وقف شعر الراس منها وترتعد الفرائص هذا من في ملكوت السماء والأرض من البشر أعلم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله معاذ الله أو طريقه الخلف اعلم وأحكم وال من احكم بعد الله جل وعلا من رسول الله من أحكم بعد رسول الله من الخلفاء رسول الله من أحكم بعد الخلفاء من الصحابة من أحكم من القرون الثلاثه ام تعدمها ام تعدم ويا للأسف تدوم في كتبنا الحالية وتقرا لكن يا اولادي طريقه الخلفي اعلم احكم احكم لانهم جاوبوا الادله والبراهين ويجيك من هذا الباب الخسيس من هذا الباب الخسيس ويجيك لو كذا وقاموا ردوا دافعوا قاموا ناضلوا إيه وإذا ناضلوا علم كلام وإذا يجيوا كحلوها وإذا عموها يجوا كحلوها عموها ويجيوا كلك أعلم وأحكم هذه الكلمة اللي يلقي لها بال ويدركها بمراميها ويعلم أن هذا المتأخر أعلم وأحكم من محمد بن عبد الله والخلفاء والصحابة مع الأئمة شهادة لله مرق من الدين مروق السهم من الضمية إذا أدرك ذلك وعلم انه المتخلف أعلم وأحكم من محمد بن عبد الله وخلفائه وصحابتي مع الائمه هذا إذا تعمد ذلك أقول إذا تعمدها فمرك من الدين مروح السهم من الرميا ولا حظ له بالإسلام بالواقع من في تاريخ الملكوت كنتم خير أمة أخرجت للناس كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما انا عليه وأصحاب ويأتي يقول عن المتخلف أعلم وأحكم هذه كلمة تملأ الدنيا وباء وتملأ الدنيا سواد وتملأ الدنيا ظلمة بارك الله فيكم فلا يليق لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلوك بلسانه أو يتكلمها أو يسكت عن من قالها أو تبناها لا بد في نحره نقف ونقف شوك في حلقه كل التقل خاف الله يا رجل خاف الله مشاهد كبار على أرض الكويت على أرض الخليج يتكلمون بها ويكتبوها وطريقة الخلف احكم أعوذ بالله أعوذ بالله والله شعر الرأس قف منها مين أحكم من النبي مين أحكم من النبي تعدم لذلك الإمام الشافعي أختم كلمتي بكلمة الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله هذا الإيمان لتقى الله عليه السلام من أعلم من الله من رسول الله من أعلم بدين الله وشرع الله من رسول الله وصحابة رسول الله والله لا أحد ولا واحد يدعي أن أنا أعلم وأحكم من الصحابة والله ما يدعيها إلا زندي ورب الكعب نعم وفقنا الله إياكم لأن نكون مع الله مع شرعه مع دينه وأن نعمل بمقتضى ما أمرنا به وأن لا نحيد عن هدي القرون الثلاثة احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يخشوا الكذب عليكم بالأمر العتيق وارك الله فيكم وفقنا الله إياكم لذلك الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات سؤال يقول يعني ما فائدة أن نعرف أن لله سبحانه وتعالى يدا أو قدرة ما الفائدة من ذلك والله أنا أسأل سؤال رد على جوابي لو قلت لك الأمير عنده جنود الذي يعص الأمير يضعوه في السجن وينكلوا به ما الفائدة إنه تعرف ان للامير جنود في فائدة هي نعم تخاف أكثر تخاف أكثر تعرف إنه له جنود منتشرين له مباحث منتشرين أقل غلطة تسيل الامير أخذك أخذ عزيز مقتدر وحطك بالسجن ما حد يسأل عنك إذا معرفتك ان للامير جنود تنفعك تخاف وتتجنب المعصية وتتجنب الخروج على أمر الأمير فالنبي صلى الله عليه وسلم الله قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل هذا التهديد لمن لمحمد بن عبد الله السيد الأولين والآخرين الذي لا ينطق عن الهوى الوحي اليوحى قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه اليمين لما تعرف أنه يمين وكلتا يديه يمين اخذ عزيز مقتدر أي شهادة لله أنه بخوف والله إنك بتخاف منه السماوات مطويات بيمينه السماوات سبع للآن أكبر صاروخ لاقرب نجم ما وصل كم في من أرضك للسماء مسافات كم سمك السماء كم بين كل سماء وسماء إلى سبع سماوات وبين كل سماء وسماء كما بين الأرض والسماء هذه السماوات العظام مطوياك بيمين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ورص حيفة ورقة تطويها بيلة تأثر عليه فالسماوات السبع وما فيهن وما بينهما يطويها كطي السجل ما بخوفك هذا ما بخوفك هذا والارض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات والارض قبضته انت فيها الارض هاي المترامي الاطراف شو لك وزن والله يمكن أقل من واحد مليون من ذره شيء بخوف بارك الله فيه شيء بخوف فلما تعلم انه لله يد كيف ما تحسب 100 الف مليون حساب وكيف ما تخاف أنا لما اقول لك في رجال ايديه وجريم مقطعه نعم وحاطين له سيف على راسه على صدره مسكينه سيف على صدره اساله كم لا بتخاف انه لا والله هديه مقطع ورجليه هدي مقطع لا بيعرف يركض وراي ولا بيعرف يمسك السيف يضربني والله لو حطوا عنده مدفع رشاش ومائه مدفع ومائه قنبله ذريه ومائه سيف والله ما اخافه لا اله اصبع يفقس فيها الكذا لكن لما تقولي في واحد عنده مدفع رشاش وبطل من الأبطال وصاغ سليم وأنا أعزل يعلم الله اني اخافه نعم يفتع عليه مدفع رشاشه يشبكني شبه اخاف منه فإحنا لما نعلم أنه لله يد هذا منتهى المخافه بعد ذلك بارك الله فيكم الأمر الأكبر من هذا الله جل وعلا ذكر ذلك فإذا كان ما في فائدة القرآن لغو وحشو على اعتبارك يا سائر تيربالة كبيرة هذه من الكبائر الله جل وعلا والله ما وضع حرف في كتابه إلا عن حكمة وعن معان وعن فائدة تنفعنا نعم تنفعنا إذن على الحسبة إنه ما في فائده إذن القرآن محشو حشو بصفات الله صفات الأفعال وصفات الذات إذن ما له الاسمه إذن القرآن حشو هذه الشبهة أسألك بالله تقلعها من الدماغ تحطى بمقلاع وترميها تطوحها إلى ورج بالقاب بارك الله ولا تتبنى مثل هذا ولا تسأل مثل هذه الأسئلة ما قص علينا القصص ما قص علينا القرآن القصص إلا للعبرة والعظة وزيادة الإيمان وزيادة الخوف وزيادة الخشية من الواحد الأحد نعم والإنسان عادت الإنسان كل ما أعطيتني عن صفات هذا الرجل الحميدة تزداد محبتي نعم فلان يبقى في أمريكا قلت لك والله فينا أخ في أمريكا الأداب الأخلاق الحشما كانه صحابي مشي على الأرض أخلاق رأسا تجد قلبك هذا يحبه وكل ما زدت لك في الصفات الحميدة تزداد محبة فيه لذلك الرب الله أحد صمد لم يلد الصفات ليش هذه كلها هذه كلها ورب الكعبة لنعتقدها ونعمل بها ونزداد بها إيمانا ونزداد بها يقين أما تقول لي شو الفائدة هذه كلمة خبيثة دخيله على المسلمين شو الفائدة تعلم أنه الله إلؤين الله أكبر اذا شو الفائدة الله أنزل في كتابه انا أسألك سؤال أنزل الله في كتابه شيء له ما في فائدة تقول لي لا اذا التزم جاوب نفسك واقبل الجواب بارك الله فيه الله ما أنزل حرف إلا وفيه الفائدة القصوى العظمى وما انزل كلبه الا وفيها الخير وفيها الصلاح وفيها السداد وفيها نفعك يا مسلم نعم والله بالغ الله